أصريا على قارئ القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أن نزلنا على قومه من بعده تا يا حسرة على العباد ما يريد mm <laughs> الشمس ينبذي لها m banzi laha an to de rikar kò ma Oh, God, وَإِذَا قِيلَ gum am Dan وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البين رسول من A home shall... علی <تصفيق> من